Ina hadynafu sabila imma shakira wa imma kafura Ina ahtadna lalkafirin selaasila wa aglalan wa saira Inna al-abarara yashrabun min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 شىء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما